ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين وقالوا لو أنزل عليهم ملك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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَذِبِينَ قُل لَّمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَرِيبُ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا ربنا قال فذوق لا بد مما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بالقاء الله حتى إذا جاءته الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها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 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبَرْهَمَهَا فَقَدْ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 عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ من شَيْءٍ ثُمَّ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 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنسون ما تشربون ولقد أرسلنا إلى أمم من, من قبرك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إدّجاء سنا تضرعوا ولكن قصت ولكن قصت قلوبهم وزين لهم مَا كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبوعبقر شيء حتى إذا فرحوا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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هم يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وانذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآيات لا يبسهم بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم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 وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غرمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوسأكم بالليل ويعلم ما جرحت بالنهر ثم يبعثكم في جري أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرصد عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنذِيكُم مِن ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعُوا وَخُفِيَهُ لَأَنَّ أَنْجَانَهُ مِنْ هَذِهِ لَا نَكُونَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ قُل لِلَّهِ يُنذِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَبْضٍ ثُمَّ أَن تُمْ تُشْرِكُونَ قُل هُوَ الْقَاعِرُ عَلَى أَيِّ بَعْثَ من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعه أو يلبسكم شيعه ويذيق بعضه البأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لعبا الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفية وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أندعو من لا هم لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كلا استهوت الشياطين كلا استهوت الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنصلي لرب العالمين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 وَإِذْ طَلَّى إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَاءَ اتَّقِدْ وَاصْنَعْ مِنْ آلِهَهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُنْطَرِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لئن لم يحدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره أشر من شيء؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا باب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 بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أن وَتَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُونَ إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبْيِ وَالنَّوَاءِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنْتُمْ فَقُولُوا فَارِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْنِّيَلَ سَكْنَهُ الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتحتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرون مستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفطهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطرا فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات مبينة من أعنام والزيتون وقمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبداتهم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 وكذلك نصفف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحيا إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرف سب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوهم بغير عين كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسم بالله جحد أي مالهم صارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم المدائن وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله ولكن أكثرهم يجهدون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الرس والجن يوحى بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ضره وما يفترون ولتصغى اليه افدة الذين لا يؤمنون بالاخره ويرضون وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون اف غير الله يبتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكون نهن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا نبدد لكلماته وهو السميع العليم وإن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 بسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا نضرلتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأحوالهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاسم وباطنه إنه الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشاطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتوهم إنكم لمشركون اوَ مَن كَانَ مَيْتًا سَأُحْيِيهِ وَجَعَلْنَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي مَنَازِلَ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجربيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا من حتى نهتى مثل ما أوتي رسل الله رسالته. سيصيب الذين أجرموا صدر عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 استكثرتم من الإنس و قال أولياءهم و قال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا قالن رمسفاك خالدين فيها إلا ما شاء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 الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهنك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عم الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية طوم آخرين إنما توعدون لات وما أنتم بمعجزين فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ مَا دَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فقالوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَاءَ وما كان لشركائهم فلا يصنوا إلى الله وما كان لله فهو يصن إلى شركائهم ساء ما يحكون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم اليربس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرز حجر لا يطعمها لا يطعمها الا من نشاء بزعفهم وانعام حرمت مكهورها وانعام وانعام حرمت بسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفتغون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إما حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقه الله وحرموا ما رزقه الله افتراء على الله قد ضل أجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمروا آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشان كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الطعن إثنين ومن الرماج إثنين والآ اشتملت عليه رحم والأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر سنين والآذَكَرِ حرم أم الأنثيين أم اشتملت أم اشتملت عليه رحم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 أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس أو فسقا فإنه نجس أو فسقا مهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي غفر مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْحَوَايَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بحسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبا إلا الظلمون وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم نجمعين قل حلما شهداءكم الذين يشهدون أنهم الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكلم ما حضر ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقجنوا أولادكم من إملاق نحن نرزخكم وإياهم ولا تقرأوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تغتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرأوا ما لن يتيم بالتي هي أحسن حتى يبلغ وأوفوا الكيل والميزان بالقصر لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كانتها قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله داركم اصطقم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدوء ورحمة ورحمة لعلهم بلقى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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَضْلَمُ مِّمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُ وَالْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يعثو نفسا من مالها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في مالها خيرا قل إن تظروا إن منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شعلست منهم في شيء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 ملت إبراهيم حنيفا، ملت إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربّه وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وازرة أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاص الأرض ورسعب بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعضٍ درجات ليبلّونكم في ما آتاكم إن ربك سريع.